هُنَالِكَ ٱلظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتِ ٱلطَّآئِفَةُ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 صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فرقة تقتلون وتأسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تضوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتيعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء أنبي لستنك أحدا من النساء أحد من النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتِ والمتصدقين والمتصدقاتِ والصائمين والصائماتِ والصائمين والصائماتِ والحافظين فروجهم والحافظاتِ.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 بينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَضَرَ زُوَاجٍ كَهَالِ كَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ كَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَضَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي ان احللن لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك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 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علما حليما لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك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 لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن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 ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا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 أينما ثقفو خذوا وقتلوا تقتل سُنَّة اللَّهِ في اللَّبِينَ خَلَوْمٌ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَتَكُونُ قَرِيبَةً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 يقولون يا ليتنا أضعنا الله وأضعنا الرسولا وقالوا ربنا إن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 إِنَّا عَرَضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشكين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما